بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء, يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأسين بفاحشة مبينة ولا يخرجن إلا أن يأسين بفاحشة مبينة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 سَدْرِيل عَلَّم وَهَيُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. واشهد ذو عدل منكم واشهد ذو ينعدل منكم واشهد ذو منكم الشهادة لله الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا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 ان الله بالغ امره إن الله باعُ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء, قدرا قد الله لكل شيء قدرا إثنى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ واللائي يأثنن المحيض من نتائكم إن ارتبتم فعزتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم فعزتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض واللائي لم يحب وأولاة الأحمال أدلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال أدلهن أن يضعن حملهن ومن يستق الله يجعل له من أمره يسرا ومن الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له ذَلِكَ أَمْرُ الله أَن إِلَيْكُمْ الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ومن يستق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم من حيث سكنتم من ولا تضرهم لتضيق عليهم حمل فأنفقوا عليهم وإن كن أولا في حمل فأنفقوا عليهم فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فأنفقوا حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف و تمهوا بينكم بمعروف، وإن تعاثرتم, وإن, تعاثرتم وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو فتتوضعوا ساعت من سعته لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ومن قدر عليه رزقه فلينفق فلينفق مما آتاه الله الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها س الله بعد عسر يسر وكاينهم من قريه عتت عن امر ربها ورسله من قرية عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حساباً جديدا وعذبناها عذابا نكرا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها قسرا وكان الله لهم عذابا شديدا الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد إله إليكم ذكرى قد أنزل الله إليكم ذكرى رسول عليكم آيات الله مبينات رسولا يتلو ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويعمل صالحا يدخله جنات ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهاض خالدين, خالدين فيها أبدا قد أحسن الله رزقا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع ومن الأرض, ومن الأرض يتنزل الأمر بينهن